بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بناخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهد وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما نناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تقم الصلاه حبه من خردل فتكون في سقرته او في السماوات او في الارضيات بي الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر المعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختلف فكور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أكرل صوتنا صوت الحمير ألم ترى أن الله ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ضائرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب السعير ومن يسلم وجاهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عَمِلُوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نغضرهم إلى عذاب غنيظ ولئن سألتهم من خلق السماوات ولرضن يقول الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ولو ان إن الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موجه كالظل لدعوا الله مغلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمن مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وقعش يوما لا يجزي والد عو والدهي ولا مولود هو جاز عو وَالِدِهِ شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بِاللَّهِ ضرور إن الله عيده علم السَّاعَةِ